هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النار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 ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر. كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له بابا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 الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين لكم الآيات لعلكم تاقون إن المصدقين والمسدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد quan والشهداء عذبهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك ك أصحاب الجحيم.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 وَالرَّهْبَانِيَّةَ يَتَدَّعَوْنَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا بَثَغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ